والذين يتوثّون منكم ويذّون أزواجًا يترّبصن في أنفسهن أو بعت فإذا بلغنا أجلا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَجُنَّا عَلَيْكُمْ فِيمَا عَمَدْتُمْ بِغَيٍّ مِنْ خِطْبَةِ في أنفسكم. الله أنكم ستكونون على لا توعد الناس تقول قلما عرف ولا أعز من غُذت منك حِتَّى يغلق وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحَذَّرُواْ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوا ومتعوهما على الموسع قدرون حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقوا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا ستو الفضل بينك، إن الله.